الذي وقع كما واته ضد عمد ترونها ثم الشمس والغمر كل الأمر يفضل الآيات الأمر الآيات لا اله الا انت وهو الذي كل جعل الناس من أحناب ودره بعضها بعضها على قَوْلُهُمْ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَدبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوَّلُونَ فِي عَذَابٍ أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدون غفوة للناس على كلهم وإن ربك لشديد العقاب كفروا لولا أنزل عليه آسان شهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول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 هو الذي يريكم البرخ خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويؤسل الصواعق, الصواعق فيصيب بِهَا من يشاء وهم يجادلون، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين دعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباس One man, two قل افاتخذتم من دونه اولياء الا يملكون الانفسهم لا يملكون الانفسهم لا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعل أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القفار أنزل من السماء ماء أودية بقدرها Fasalat aubiyatun bqadarihah Fahhtamal assailu zabda robiyah Wama yuntidun alayhi Finnaar ibtiwaa Hiyyatin au metaain zabdaun Mithluh Kذalik yabribu Allah Al-Hafqa waal إما السبب فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لهم ما فِي الْأَرْضِ جَمْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُنَاسًا كَثِيرًا سَاءَ حِسَابُهُمْ وَمَا مَأْوَاهُمْ إِلَّا جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكره الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينهبون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم, ويخشون ربهم صبروا وآوا وله ربهم وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سوءا وعلى ويدرؤون ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب جنات عدن يدخل ومن صلح من آبائهم وأسواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم والذين ينظرون And toымby what Allah் von Alhamdulillah Can for the gods and lovers in The Lord Those who支握 your wishes And lands and they having kurash Allah means of freedom لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتغمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب فذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وَلَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً قَارِعَةٌ أُطْحَنُ قَرِيباً دَرِجَةً حَتَّى لَيَعْبُدُوا اذُكِى ابْعَثُ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَانَ فَكَّ دَاهِقًا أَفَمَنْ وَقَّى عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكوهم وصدوا عن السبيل ومن يضمن الله فما له منها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 اهتقوا وعرض الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر قل إنما أمرت أن اللَّهَ الله ولا بِهِ به إليه أدعو وإليه وذلك أنزلناه حكما عربيا ولكن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم مالك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا من قبرك وجعلنا لهم وجعلنا لهم وما كان الوصول أيها بآية إلا بإذن الله بكل أجن كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أَوَلَمْ نُنْعِمْهُمْ أَوْ نَتَعَفَّنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا حِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أننا قصها من أطرافها، والله يحكم لا الحكم وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار من عقب الدار، الذين كفروا لا نسلموا بالله شهدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب